شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من رب افضل الصلاه وثم التسليم وما بعد فنبتدئ في هذه في هذا اليوم المبارك مع المجلس الثامن من مجالس من مجالس قراءه الموطا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللحاضرين وباسنادكم اين لما مالك رحمه الله تعالى قال كتاب العقول ذكر العقول حدثني عمار بن عبد الله بن ابي بكر محمد بن عبد بن حزم عن نبيه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن حزم في العقول ان في النفس مائه من الابل وفي ام وفي المامومه تنفديه وفي الجائزه مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابره وفي السن خمسون وفي الموضحه خمس العمل في الديه حدثني مالك انه بلغ ان امرهم خطابقه ومديه على اهل على اهل اهل النار على اهل الورقه اثني درهم قال مالك فاهل الذهبي اهل الشام واهل القواهل الوريق اهل العراق مالك إن انه سمع ان في سنين قال ملكون والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك قال ملكون الأمم اجتمع عليه عندنا أنهم لا يقفلوا من أهل القرى في الدية ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ولا من اهل الذهب ولا من أهل الذهب العمد إذا المجنون حدثني كان يقول في اليه بين كما عن مروان بن كتب معاوية بن سبيان أنه قتل رجلا عقله ولا منه على مجنون قواد قال في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا من قال مالك ما ذكرت فمولى عبد العبد عبدا فيقتل العبد ويكون عن الحر نسب العبد السميه والصفات في نحددها يا عماد جالشك يا بن علي راسب الامارك المسلمين انني ادعي أن رجلا من بني سعد بن مليث اجنصرته ومطيعه اسم رجل من جوايره فمن يمينها ثمانه فقال عمر مخضم الذين قال عمر مخضم الذين ادعي عليهم بالله 50 يمينا ما مات منها فابو فقال يا اخي اتحرقون انتم فابوا فخضع امرهم الخطايا بشطر الديه على السعديين قال ما لكم وليس العمل على هذا وحدثني وحدتني عمار كأنم لشام وسلماء ميسان وربيعات النبي عند رحمن كم يقولون ديت الخطا عشرون بنتا قاضي عشرون بنتا لبون عشرون بنالبون وعشرون حفظا وعشرون جدعا قال ما لكموا استمعوا لي أن دنا نولاق بين الصميان وإن عندهم خطأ ما لم تجب عليهم في الدوام والفلم وإن قتنا الصبي لا يكون إلا خطا وذلك لو أن صبيا تبين قتل رجلا فرضا خطا كان على عاقبة كل واحد منهما من الشديا قال ما لكموا قدر خطا فإنما عقله ما لا فيه وإنما هو كغيره ماله يخضى به دينه وتجوز فيه وصيته فان كان له مال تكون دية قد رسولته ثم عفع عن ديته فذلك جالت له وإن لم يكن له مال غير ديته جاد ذلك الثلث عقل جراح في الخطأ حتى في مالكم أن لما نجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرى المجروس ويصحح وأنه إن جراحه عظم من إنسان يده أو رجمه وغير ذلك من جسد خطأ فضرأ وصحح وعاده لآياته فليس فيه عقل فإن قطاء كان فيه عظم ففيه من عقله بحساب ما نقص منه قال مالكم فان كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبالحساب ما فرد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تنظر به سنة ولا عقل مسمى فإنه يشتيد فيه قال مالك وليس في, في الجسد إذا كان وعاد شيء من ذلك أو شيء من فإنه يشتهد ما النفس. قال في الجسد عقل وهي مثل موضحه الجسد قال مالك ولم المجتمع عليه عندنا أن القبيب إذا ختلت فقطع إن عليه العقل وأن ذلك من الخطأ الذي العاقله وان وأن كلما أخطى به القبيب وأتعذى إذا لم يتعمد ذلك تتفيه العقل العقل المراه وحبثاً يا أحيان مالك أي حسن سعيدنا السعيد كان يقول تعاقل المرأة الرجل لا تنسي ديتي كموضحته ومنقلتها كمنقلته وحدثني عن مالك عميشياد بن أبلاروه وعم عروة بن سبيري أنهما كان يقولاني مثل القرن سيد بن مسايمي بالمرأة أنها تعاقم رجل إلى ثلثية ثلثي الرجل فإذا بلغت كل سدية الرجل كانت إلى النصر من دية الرجل قال ما يكون تشهر ذلك أنها تحقمه في, في الموضحة وما دون المحومة والجائفة وإشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصعدا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل وحدثني عمالك أن مستمع عبدالشعاب يقول مضطيب سنة وأن الرجل إذا أصاب مراسه بدون أن عليه عقل ذلك مجرس ولا يقاض منه قال ما لكم إنما ذلك من خطي أن يضرب رجل راته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمل يضربها بصوت فيحقى عينها ونحو ذلك قال ما لكم في المرات يكونوا لها زوج وولد من غير عصمتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء ولا على بلدها إذا كانوا من غير قومها ولا على أفضل من أممها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء يحق بميراتها والعقوبة عليهم العقل من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما هو للمرأة اميراتهم لولد المرأة وإن من غير قدلتها وبعقل جنايه المواني على قدلتها عقل من جنين محدثني أحياء مالك عبد الشياء بن آسان بن آدرا فإن ابن آوة نابين ريس من هلين رمض اكتاهم من طرح الجنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد بغروة عبدنا وليدة محمدتني عمالك عبد شهابنا عبد سعيد بن مسيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنين لنقتل في منه بغروة عبدنا وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أمره ما لا شريم ولا أكل ولا نطق ولا, ولا استهل مثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. وحددني عام مالك العربيه عبد الرحمن انه كان يقول راسل القرو ومخزن مدينه رام 600 من والديه مرافقات المجتمع 500 دينار و60 قال مالك ومبينت جنين 50 600 قال مالك ولم بين الجنين لا تكون في حتى إلى بطن ويسقط من, بطن ويسقط من بطن قال مالك أنه إذا خرج بطن ثم مات نبيه ديه كاملة. قال فكانت مما ما ذهب اليه كثير من القائلون راى ان نبي جنين الامس فان قال مالك يكون واذا قدرت المرأة رجلا وامراه عمدا والتي قتلت والنتيجه قدما من لم يقدم منها حتى ظما حملها وانقضت المره وهي حال من عندنا شيء من قطيره عبد القوتين الذي قتلها ولنت جنيني هذه قطيره طبعا تعالى عائله ماكنا هذه ولنت جنينه هذه وحدثني يحيى صنمار كان جنين وديتي وان صارتي وربنا راني هذه صديه امك ماتيه عن ما أم مال عن سيل من نسيب انه كان في الشفتين هذه ثانيه بين قطاني السفلى هذه الذاذيه حدثني يحيى عن مال أنه زال ابن شهاب عن من العريف فأعين صعيد قال من شهاب الله حب الصعيد إن أحد الصهيب يستقيم من القول وإن أحب أو ألف جرام وحدثني أحيانًا قال كأنه كل زوج من الإنسان ديات كامله في الإنسان ديات كاملة وأن في أذني دادة تمامًا ديات كاملة مستقولة ولبتصقلمة وفي ذكر رجل ديات كاملة ومن زين ديات كاملة وحدثني أحيانًا قال كأنه في ديه ديه كاملة. قال مالك وما خبناك عند الحج من رجل قال مالك أنا من, أكثر من إذا رجل إذا من أطرافه من دياته فذلك روا إذا أصيب تدهور النتيجه التامه جاء في عقلنا الى ان بصرها كان يعني شيء ساري نزل من دينار انا احس ان من عن شد عين وحجاج العين فقال ليس في ذلك للاشتد إلا, إلا أن ينقص بصر العين فتكون الموضحة بما نقص من تفص بصر العين قال يحيى قال ما لكم عندنا العين قائمة العرائش وتصعد في الالشلا إذا قدرت أنه ليس في ذلك للاشتد ولا في ذلك عقمة السماء ما جاء في عقل الشجاد وما حدث يحيى ما لك عين من سيدنا سليمان ليس رأي الموضحة في وجه مثل الموضحة في رأس الا ان تعي إلا أن تعي بالوجه فإذا في, في عقل ما بينها وبين عقل مثل الموضحة في رأس يكون فيها خمسون مائة دينار قال ما لكم عندنا منقلة خمسة عشرة كفريضة قالوا منقلة التي يطيق فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ وهي تكون في معسفة الوجه قال مالكونا مجتمع لي عندنا ما المأمومة وجائفة ليس فيها قال قد في في قال ما خرق العظم إلى الدماغ ولا تكون مأمومة إلا فقاشه من الدماغ إذا خرق العظم قال ما عند العمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحه من الشجاج حتى تبلغ الموضحة وإنما العقل في الموضحة كما توقع ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بن من الألمير ولم تقل العيمة في القديم ولا في الحديد فيما دون بعقل وحدثني في عن سعيد بن مسايم أنه كان كل منافذة بعضو من العضائب ونهاتوا ذلك العضو قال يحيى وسمعكم مالك أن يقول كان, كان منشيها بالله أرى ذلك وأنا لا أرى في ذلك عضو من العضائب يمجزر الأمر مجتمعا عليه ولكني أرى فيه اجتهاد الاشتهاد لما ذلك وليس في ذلك من قال ما يكون من تكون في فما كان من ذلك فليس فيه الاجتهاد قال ما ولا وراء أنا من في بعدهما وحدثني أحيانا مالك عن ربيعان عبد الرحمن أن عبد الله بن جبير قادم من المنقيلة ما جاء في عقل عمي عمي أنه قال من كان في عشر من في في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 وفي قوة بجمال وفي الضاريق بجمال وفي طال وفي طالع لجمال فحدثني أحى عمالك أن يحيى سعيد سمع من المسيب يقول قضاء عمر الخطام من في بعير داعي، وقضاء في النبي في أغراض بخمس جبرات الخمسة سعيد من المسيب قد تنقص في قضاء عمر بن الخطاب في قضاء معاد، فلو كنت أنا لجأت في أغراض بعيرين بعيرين من الكديات سواء، وحدثني أحى عن يحيى المسيب أنه كان يقول في بعد أن عقل ما العمل في عقل الأسنان وحدة يحيى عمار كان من الفصين على بن أنه أخبر وأنما وأنما المعتام يبعثه من عبد الله يبعث سيره ماذا في الضرب على عبد الله خص منه القنبر عبد الله من عبد الله يبعثه القناديج من فقال عمرو عبد الله ولم ذلك إلا الأثمار في الشواء وحدة يحيى كان شعرا بين الأسنان في العبدون يفضل بعضها على بعض ما نكون عندنا فكان الشاميل المواصي من ابي عفوا اشهوا وذالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سنن خمس من يبر بوالده وصي من الاعمال ولا يقبل بعضه على بعض ما في ذي أن سيد من قال ينقل الدين أن مرؤوم العبد عندنا أن في مذحج العبد نصف عشري ثمانين وفي منقلته نصف ونصف عشرين ثمانين وفي في كل واحد من في الزمن وفي ما شو هذه خصال أربعين ما يصاب العبد ما نقص من ثمنه يضر في ذلك بعدما ينصر العبد وما يضر كم بيل قيمة العبد بين بين أن بعد بين بعد نصابه وقيمته صحيحا قد أنصيبه واده ثم يغرم الذي نصاب ما بين قيمتين قال في العبد كثمة دماء ورجم ومضحكة ثم فنيت على من نصابه شيء بين نصابه ثم ذلك نصنا وعثنا كان على من نصابه قد ما نقص من ثمن العبد قال ما في القصاص بين التصاص من المالك تهيا جقطع سنحار نفس الأمتي بنفس العبد وجمتهما بجرم بين قد العبد عبدا سيد العبد فإن شاء خد وإن العقل فإن خد العقل أخد قيمة وانشاء رب العبد القاتل من العبد المقصود فإن شاء أسلم عبده فإن شاء أسلم عبده فإن شاء أسلم عبده فإن شاء أسلم أسلم أسلمه فإن يتغير ذلك ولنزل رب العبد المقتول إذا خد العبد القاتل ورضي ين يقتله وذلك في القصص كلها بين العبيد في قطر اليد والرجل والشبيذ ذلك بمنزلته في القاتل قال ما في عبد المسلمين يجرح اليهودي أو النصرانية إن سيده العبد إذا جاء نعت عنهما قد لا على المسلمين فنبع في عقنه الديا من ثمن العبد ليا كله هنا خاطب ولا يقبل الديا ولا النصرانية عبد مسلم ما جاء ليتني لم تحلني في أعمالكنا نودنا ولا أمر عبد رضي الله نديا الديا والنصرانية لقد من المسلم الحر المسلم قال عندنا أنه لا المسلم أن لا يقتل المسلم من جاه إلا المسلم به وحدثني في المسلمين ja, yeah, się قال ملكه ولن بوعدنا قال ملكه من جراح المولى والنفطاني في دياته على أهل المسلمين في دياتهم الموضحة النص مشرديه والمحمودة ثروت دياته والجائفة ثروت دياته على أهل ذلك جراحاتهم كلها لا يجبن عقل الرجل في خاطته ماله حدثني ما ملك عمشان بن عم وثنيان كان يقوم ليس عقل في قبل عمدي إنما عليه مع كل الخطأ وحدثني حيام قال عن في شأن في ذلك معناتني احنا كان يحمي ذلك كان قال السنه في قدر العبد عندي حتى هنا يعرف امنيه والمقطوع الذي ستكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب يمكس منها قال ما نكون أمر عندنا النذية تتجمع على العاقلة حتى تبلغ ثلث مصاعدة كما بلغت ثلث على العاقلة وما يكون دون ثلث في مال جارح خاصة قال ما نكون أمر الذي اختنف به عندنا فيما من خبرت منه هدية في من العمد أو في شيء من الزمع التي فيها انتصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء وإنما عقل ذلك بما يلقاتنا ونجعله قصرا إن وجد له مال كان دينا عليه وليس عاقلة منه شيء إلا أن يشاءه قال ما لكم ولا تعقلوا العاقلة واحدا أصاب, أصاب نفسه عمدا أو ذلك, رأى وعلى ذلك, رأى وعلى ذلك رأى وعلى وما يعرف به ذلك أن الله تعرف وتعالى قال في فتبين ذلك فيما نرى والله علما أنه من عظيم له شيئا من العقل فنتلعون العروج والودي لي بحسن علىكم الصميم الذي لم نداه المرات الذي لم نداه إذا جناح وجناء دو دون دو دو سند نمط مع الصميم والمرات بمال ما فصه إن كان له مال نقل منه ولا في كل واحد منهم عاده عليه لسان لائق من شيء ولا يخذو الصميم بعد جناح الصميم ليس ذلك عليه قال ما يكون أمر عندنا الذي ربطنا ذبيا نعبد إذا قتل كانت فيه قيمة يوم ما يُقدر ولا تخرع قيمة قاتله قاتله من قيمة ولا تحمل عاقلة قاتلة قاتله من قيمة العبد شيئا قلما لا أكثر وإلا ما ذلك على الذي أصابه في ماله قارقة بارغا ما بلغ وإن كان قيمة العبد الدية أكثر في ذلك عليه في ماله وذلك لأن العبد سنعكم من السنعي ما جاء في مرافل عقد والتواني فيه حددني أحيان مالك عام الشامل أن عمر الخطابين الناس بميلا من كان عنده علم في الدية يقضي عليه فقام انضحك المسكين الكلابين فقال كثبا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث المرأة أشهد الضبابي أن أمرأ أمرأة أشياء مضبابي من دية زوجيا فقال أن أمرأ مخطاب تكون الهباء حتى أتيك فلما ندر مخطأ أمرأ مخطاب أخبره وحاكم أخبره من ذلك أمرأ مخطاب قال أمرأ هذه القرص كان قتل أشياء ما خطأ وحمدتني مالك وآي أحمد سيدنا عمري بن شعاب لأن عجر من بني مؤذلي يقال وقالوا لأنه قتادت وحدفت له أذف ابنه بالسيف فعصاب الزاق وبنزي في جرحه فما تفقد المسوراق ابن جعش من على رمو الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر عدد الدماء في دين عشين ومئة بعير حتى عليك فلما قدم الخطاب من تلك ريب ثلاثين حقا ثلاثين جداسا واربعين خليفة ثم قال عراق المخدون قال ها أنا قال أخذنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء وحدثني مالك أنه بلغ وأن سعد بن المسيب سليم على مئس آل سولا تغلط دية في شهر الحرام فقال لا ولكن نزاد فيها آل فقيل الضقيلة نزاد في جراحك ونزاد في النفس فقال نعم قال مالك أراه ما أراد مثل الذي صنعه وفقا في عقل المدرجي من أصاب ابنه وحدث نعم مالك العيح من الزبير عن رجل من أنصار وقال له حيحة من الجراحي كان له عم صغير صغيره وآصر من الحيحة وكان عند أخوانه فأخده حيحة فقتله فقال أخوانه كنا أهل الأمة والأمة حتى استوى على عممه غلبنا حق عمرهم في عمه قال عروة من ذلك لا يريد قاتل من قتل فذلك لا يرث القاتل من قتل قال ما امر الذي اختلف به عندنا «أن قاتل العبد لا يرث من ديه من قتل شيئا ولا, ولا من ماله ولا يحزن واحدا وقال ميراثه ان الذي يقتل قضاء لا يرث من الديه شيئا وقد اقتلف يك وقد اختلف ان يرث من ماله لانه لا يتجه على انه قتله ليرثه وليعقد ماله فاحق الي ان يرث من ماله ولا يرث من ديه جامع العقل حدثني أحيان مارك عم شابنا السيد بن نسيبي وبي سلمة بن عبد الرحمن على برأس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جمح العجماء جبار والبئر جبار والمعبد الجبار والذي عن القمش قال مالك تفسير الجباري أن أولادي به وقال مالك القائد والسانق وراثم كلهم ضائم لما أصابت الدابة الا ان فرمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء من ترمح له وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي اجرى فرجه بالعقل قال مالكم في القائد والراكب والشائق وحفران يضرب من الذي اجرى فرصة. قال ما لكم أن عندنا في الندي أحد مذيع على الطريق واربطوا بذا واصنعوا على الطريق المسلمين أنما صنع من ذلك إنما يجزونه أن وينصاعوا على طريق المسلمين فواظنوا لما أصيغ في ذلك من جرح وغيره ما كان من ذلك عقل دون تدبير ثم في ماله قاصد وما برغت منه صعيدا فوعلى وما قنع من ذلك إنما يجزونه أن وينصاعوا على طريق المسلمين فنعمان عليه ولا قول من ذلك يحكمه المطل وينزل في مخفي رجل من الطريق والذات من ينزل عليها رجل الحاجد فيقوع على الطريق لسانه في على أحد في هذا وقال مالك في الرجل ينزل البئرة فيدركه رجل آخر في آتريه فيجبذ الأسفل فيجب فيجب فيجب فيجب الأعلى فيقران في الزير فإن كان جميعاً على عاقلة الذي قال مالك في الصبيل يأمره رجل ينزل في الزير يأو يرقى في النقل في ذلك ان الذي عمر مضانر لما صعبوا لكن غيره قال مالك الذي اختلف فيه عندنا أنه ليس على النساء يعني يجب عليهم من مع العقلة بما تعقل العقلة من البيات وانما يجب العقل على من بلغت كلهم من الرجال وقال ما لكم في عقل الموالئ تلزمو العقلة ان شاءه وين أبو كانوا أهل دي وان نصنعين وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه في ذكر الصديق قبل أن يكون ديوان وإنما كان الديوان في زمان عمر النططبي فليس ليحدنا يعقل عنه غير قومه وماليه لأن الولاء لا ينتقل ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال المناء لمن أعقا قال ما لكم, ونسبه ونسبه ما لكم ولا عندنا في من نسبوا أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من, من زمنها قال ما لكم عليه القتل حدا من الفدود أنه لا يؤخذ به وذلك أن القتل يأتي على ذلك كل إله فإنها تتوج له مالك يقال له ما لك لم تجلب من افترى عليك فارعا لذلك نقصر من من قبل أن يقتل ثم يقتل ولا عن قادم منه بشيء من الجراح إلى القتلى إذن القتلى على ذلك كله وقال مالك عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم بقريتنا وإذن لم يقل الناس إليه دارة و كان ذلك انه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم يلقف به فليس يعاقب احد بمثل ذلك قال مالك بجماعه من الناس قتلوا فانكشفوا و بينهم قتيم جريح لا ذلك به ان, أحسن أن أحسن في ذلك أن عليه العقل وأن عن القوم الذين وإن كان الجريح من غير الفريقين فاعقل على الفريقين جميعا ما جاء في الغيله و السفر كان يعني قيلا سيبا و فقام بقدر النفر برجل واحد قتله قتل غيله مكان قال لقد نادى عليهم عن علقه لكم جميعا وحدثني عن يحيى المالكي وحدثني يحيى المالكي عن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن جوعله كانه بلاغه حفظ الذكر النبي صلى الله عليه وسلم قدر الجارية جاريت اللاتحاء وقد كانت تبعات نظام بها بقدرات قال ان يكون الذي يعمل الشحن ولم يعمل ذلك له هو هو مثل وهو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى ونحن لمن الله في كتابه ان تعلمون من اشترى ماله في اخرات من خلاقه فهاراني مستند ذلك إذا عمل ذلك هو بنفسه ونفسه ما يجب فيه العبد وحده يا احدى عمالك عن عمر بن حسين مولاى من بنت قدامتان عبد الملك بن مروانى قال ولي رجل من رجل قدره بعصا فقدره وليه بعصا قال مالك ولم المجتمع عليه عندنا قال مالك ولم المجتمع عليه الذي لا اختلاف به عندنا رجل يضرب الرجل اذا ضرب الرجل بعصا ورمه بحده وضربه عبدا فماذا من ذلك فإن الذي ذلك هو, هو العبد وبه القصاص قال مالك فقد من عبد عندنا ان يعبد الرجل من رجل فيضربه حتى, حتى تفهم نفسه ومن العبد أيضا أن يضرم الرجل الرجل في تكون بينهما تمنصرف عنه واح وحي فينزى في ضرمه في وتكون بذلك القتامة قال ما ونمر عندنا أن يختلس العبد الرجال الأحراه من رجل الكبل الواحد والنساء من مرات كذلك والعبد من العبد كذلك أيضا القطاط في القتل حدثني أحياء مالك إن إنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية كم يبي سفيان يذكر أن موثي بسكران قد, قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن يكتله قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في تاويل هذه الايه في قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى ان القصاص يكون بين الاناث كما يكون بين الذكور والمراه الحره تقتل بالمراه الحره كما يقتل الحر بالحر والامس تقتل بالامس كما يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال والقصاص ايضا يكون بين الرجال والنساء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح صاف. فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس فنفس المرأة الحر بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه قال ما يكون في الرجل يمتك الرجل للرجل فيضربه فيموت وكانه أنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتل به جميعا وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد ضربا مما, مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد قتله بينه يقتل القاتل ويعاقب الممسك وشد العقوبة ويسجن سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا ويبقى عينه عمدا فيقتل القاتل أو تبقى عين سافئ قبل أن يقتل من أنه ليس, له إنه ليس عليه دية ولا قصاص وإنما كان حق الذي قتله بيتعينه في الذي بالذي ذهب وإنما ذلك بمنزلة الرجل يفتل الرجل عنده ثم يموت القاتل فلا يكون في طاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها بذلك لقول الله سبارك وتعالى كسب عليكم القصاص في الحر بالحر والعبد بالعبد قال ما لكم يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله فإذا هلك قاتله الذي قتله له قال مالك ليس بين الحر والعبد قواد في شيء من انتراح والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا ولا يقتل الحر بالعبد بالعبد وإن قتله عمدا وهو أحسن ما سمعت العفو في قدر العمد حدثني أحياء عمالك أنه ادرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له أنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له أنه ليس لعلى القاتل عقل يلزمه إلا يكون الذي عفى عنه اشترض ذلك عنده عفوه عنه. قال مالك للقاتل القاتل عمدا إذا عنه أنه يجلد مئة جلدة ويفجن الثانة قال مالك وإذا قتل الرجل عند وقامت على ذلك البينة وللمكتول بنون وبنات فعث البنون وأبى البنات وأن يعفون فعفو البنين على البنات ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه الكثاث قال يحلى قال مالكين الأمر المجتمع واليه عندنا أنه من كثر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاض منه ولا يعقل قال مالك ولا يقاض من أحد حتى تبرى جراح صاحبه فيقاض منه فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يستطر فهو القوات فإن زاد جرح المستقاد منه وهو مات فليس على المجروح الأول المستفيد شيء وإن برأ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برأت جراحه هو بها عيب أو نقص أو عسل فإن المستقاد منه لا يكسر ثانية ولا يقاد بجرحه وقال ولكنه يعقد له بقدر ما نقض من يد الأول أو فتد منها والجراحه للجهز على مثل ذلك قال مالك وإذا عمد الرجل الأمرأة فبقى عينها أو كسر يدها أو قطع أصبعها أو أشده ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد من وأما الضد يضرب مراسو بالحبل أو بالسوط فيصيبها من من ضربه فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد إنه يفعل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه حتى ثانية مالك إنّه بلغه أن آدابه بمحمد بن عمرو بن حد من حدّنا قاد من كسر الفخذ فجاء في دية في السائبة وجناية حدثني أحياء مالك عن الجناة عن سليمان بن يسارين أن سائبة نعتقه بعض السجاد فقتل ابن رجل من بني عائد فجاء العائدي وأبو المقتول إلى عمر بن الخطاب وقلوب دية ابني فقال عمر لا دية له قال العائدي وأرأت لو قتله ابني قال عمر إذن تخرجون ديته فقال العائدي وهو أيذن كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم, ينقم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القسامة تبديات أهل الزم في القسامة حتى ثني أحيان مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهد عن سهد بن أبي حسمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهد ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أطبابهم فأتي محيصته فأخبر أن عبد الله بن سهد قد قتل وطرح في فقير ذير أو عين فأتى يهود فقال انتم الله قتلتموه قال والله ما قتلنا فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويطة وهو أكبر منه عبد الرحمن فذهب وحيصه ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حيصه ثم تكلمه حيصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدعو صاحبكم إما ان يؤذنوا ام واما بحرب فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيصتهم حيصه عبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلب لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل, قال سهل لقد ركضتني من هناقة, ركضتني من هناقة حمراء قال مالك الفقير هو البيت قال يحيى عمارك عيحيى عم عبد الله بن إلى خيبر فاتى رسول الله كان دي حوائجنا ضغطنا عند عبد الله بن سالم فقدم محيص بداء وهو اخو طيبه عبد الرحمن من ايدين النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم من اخيه فقال الله عليه وسلم كبر وتكلم عبد الله بن فقال الله صلى الله عليه وسلم لا يمينا وتستحقون دم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار قال يحيى ابن سعيد فزعم ابو شيء من يتالن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده قال ما لكم الأمر يسمع عليه عندنا والذي سمعت من من في القسامة والذي جمعت عليه لإمهد لأ بالقديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة بيحلفون وان القسامة لا تجم إلا بأحدهم ضئين إما أن يقول المقصود دمي عند فلان نوياته لا تدمي بلا وثم من وثم بينه وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا الذي يجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحدها بين الوجهين قال ما لكم من القسام الذي أقبل ربيه عندنا والذي لم يزل عليه عمل النهتين المبدئي أن المبدعين بالقسام الدم ولدين يدعونه بالعديم والخطأ قال ما لكم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارتين في صاحب من الذي يقول الذي خيبر قال ما لكم بين حلف المدعون تحب ولا مصاحب المقتلو من حلف عليه ولا يقدر بالقسام إلا واحد لا يقتل في أثنى يحلق من ولاد الدم خمسة نردان خمسين يمينا أين قل عددهم هنا؟ لبعضهم ردت الليمان عليهم، إلا أنك لا أحد من ولات النبض لولاة الدم الذي يجود لهم العفو. فإنك لا أحد من ولائك برسيل إلى الدم إذاك لا أحد منهم. قال يحيى قال مالثنو إنما ترد الإيمان على من بقي منهم إذاك لا أحد من ملا يجود له العفو. فإنك لا أحد من ولات الدم الذي يجود لهم العفو عن الدم وإن كان واحدا. فإن الإيمان لا ترد على من بقي من ولات الدم إذاك لا أحد منهم عن الإيمان. ولكن الإيمان وإذا كان ذلك ترد على المدار عليهم. أيحلم منهم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ضدت الأيمان على من حلف منهم لم يوجد الذي دعي عليه حلفه وخمسين يمينا وبره قال يحيى قال ما لك أنما تفرق بين القدامه بالدم والايمان في الحبوب أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في وأن الرجل إذا أراد قفل الرجل لم يكتب في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة قالوا فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء وجسر الناس عليها إذا عرف القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى أولاة المقتول يبدأون بها ليكفف الناس عن الدم وليحذر القاتل ان يخذ في مثل ذلك بقول المقتول قال يحيا وقد قال مالكم بالقوم يكون لهم العدد يستهمون بالدم فيرد أولاة المقتول الايمان عليهم وهم نظر لَهُمْ عددنا له يحلب كل إنسان مِنْهُمْ عن نفسه خمسين يمينا ولا تقعوا الأيمان عليهم بقدر عددهم ولا يبرؤون دون أن يحلب كل منهم عن نفسه خمسين يمينا قال مالك وهذا أحسن ما سمعت بذلك قال والقسامة تنظر إلى عدد المطول وهم لا تد الذين يقسمون الذين يقسمون عليه والذين بقسامتهم <تصفيق> من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الامر الذي لا صلاف فيه عندنا أنه لا يحذف القسامة في العمد من النساء وإن لم يكن للمقتول لا تنل النساء ليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو قال يحيى قال مالك بضج يقتل عندنا أنه إذا قام عصبه المقتول يوم والي فقالوا نحن نحلف ونستحق لما صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإذا أراد النساء أن يعفون عنه وليس ذلك لهن العصبة والمواري لا بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا زموا وحلفوا عليه قال مالك وإن عافية العصبة والمواري بعد أن يستحقوا زموا النساء فقلنا لا ندعو قاتل صاحبنا فهن حق وأولى بذلك لأن من أخذ القوة دا حق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل قال مالك لا يقسم بقسر العمد من المدعين اللسنان فضاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خبصين يمين ثم قد استحق الدم وذلك ممر عندنا قال مالك وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت لحد إيديهم قتلوا به جميعا فإن هو بعد ضربهم كانت القسعامة فإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قطر على رجل واحد القسامة بالقتل الخطا قال يحيى قال مالك في القسامة في قدر الخطى يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامة يحلمون خمسين يمينا تكون على قسم وارثه من الدية بين كان بالأيمان كسور لا قسمت بينه نضغ إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين قال مالك بين لم يكن المفتول ورثة إلا النساء فانهن يحرسن وياخذن الديه فان لم يكن له وارث الا رجل واحد حلب خمسين يمينا واخذ الديه وانما يكون ذلك في قتل الخطا ولا يكون في قتل العمد الميراث بالقسامه قال يحيى قال مالك اذا قبل ولا تدني الديه فهي على كتاب الله يرثها بنات النيه واخواته ومن يرثه من النساء فان لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من بيته اذا اوذى الناس بمراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعد ورثة ما قلت للنبي يقتل يريد أن ياخذ من الديئة بقدر حقي منا وصابه غيب لم ياخذ ذلك ولم نستحق من الديئة شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلب خمسين يمينا يمينا من وذلك أن الدم لا من بخمسين يمينا فلا تذبط الناس حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يميناً قدر ميراثه فاخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لام فله السدس وعليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف حق حقه, حقه من البيئة ومن نكلا بطل حقه فإن كان بعض الورثة غائباً او صبيا لم يبلغ الحلم حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك حلف أو بلغ الصبيل الحلم حلف يحلفون على قدر حقوقهم ندية وعلى قدر مواركهم منها قال يحيا قال مالك وهذا احسن ما سمعت القسامة بالعبيد قال يحيا قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف شاهد يمينا واحدا ثم كان له قيمة عبده وليس بالعبيد قسامة في عمد وذا خطأ ولمس ما حدا من العلم قال ذلك قال مالك ما قتل العبد عبدا عمدا أو خطأ قتل العبد عبدا عمدا أو لم يكن على سيد العبد المفطول قسامة ولا يمين ولا يستحق سيده بذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحلف قال مالك وهذا أحسن ما سمعت بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجامع جعابل المدينة وهي حدثني إحياء مالكنا أن سحاب من عبد الله بن أبي طالح الأنصاري عن أبي مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكياهم وبارك لهم في طاعهم يعني أهل المدينة وحدثني إحياء مالكنا أن سهيب بن أبي طالح عن أبيه نبيه, نبيه رسول الله وقال كان النافذة أو أول الثمر جاء وبه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا خذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مدينا وبارك لنا في طاعنا فذلك لنا في مجزم اللهم إن ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك فانه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بيثني أدعاك به لمكة ومثله معه ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك السمر ما جاء في سكن المدينة والخروج منها إحياء عن قطن بن وهب بن, بن أن مولى بن, بن عوام أخبره أنه كان جالساً الله بن عمر في له تسلم عليه اشتد علينا الزمان فقال لها عبد الله بن عمر اقعدين كائن فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر اقعدين كائن فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على داوئها وشدتها احد الا كنت لو شفيعناه شهيدا يوم القيامه وحدثني احيانا مالك عن محمد بن المقدر عن جابر بن عبد الله ان عرابي ذاهع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فاصاب العرابي وعىكم بالمدينه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اتني داعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه وقال اتني داعي الى ثم جاءه وقال اتني العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من مدينتك الكثير في ان قال سمعت يقول سمعت, أباه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقولون يثرب وهي المدينة تنزل الناس كما ينفذك رخبة الحديد عدد المالك عجيان بالعوة عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة روة لنا إلا الله خير منه فحدد لمالك عن نجا من عروة عن نبيه عبد الله بن الزبير عن سبيان بن عبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن من فياتي قوم يبيسون فيتحملون بعليهم ومن طاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام بيات قوم يذبحون فاتحملون الالم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق هياك قوم يذبحون فاتحملون الالم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون حدثني يحيى مالك بن حماز عن عمه عن, عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم اطاع أسترق من المدينة على احسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الديب فيغذي على بعض الثوار المسجد او على المنبر فقالوا يا رسول الله فلمن تكون تمر ذلك الزمان قال العواص الطير والسباع فحدثني مالك إن انه بلغوا أن عمر بن عبدالجي حين أقرد من المدينة الزفت إلى ياففك ثم قال يا مزاحمة أخي أن تكون من نفس المدينة ما جاء في تحريم المدينه حدثني أحياء عن عم مالك يعني عمر مولى المطالب عن نفسه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على هو فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإن يحزم ما بين لابتها وحدثني مالك عن ابن شعاب عن زيد سعيد, سعيد عن نبيه وقت أنه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتعوا ماذا عرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتها حرام وحدثني مالك عن يونس بن يوز عن عطاء بن يسار النبي أيها بالانصاري أنه وجد غزمانا فدع على بني لا زاوية فطردهم أنه قال مالك لا أعلم إلا أنه قال في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم هذا وحدثني أحيان مالك عن رجل قال دخل علي زيد المثابت عن أبي الأسواف وقد استخصوا نهسا فأخذه من يدي فأرسله فاجأتي وباء المدينة في حدثني عن مالك عن جامل عربة نبي عن عيشتهم من مؤمنين أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعرك أبو بكر وبلال قالت ودخلت عليه ماذا قلت يا أبت كيف تجدك وبلال ويا بلاد كيف تجدك قال: فكان أبو بكر إذا أخذته يقول كل امرئ مصبح في أهله كل أمر مصبح في أهله والموت أذنى من شراك نعله وكان بلال لا اقلع عنه يرفع باقرة وفيقول ألا ليس هل لذيثا ليلة بواد وحوله إذخر وجليل وهل أردن يوما نياها مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل قال عائشة قالت عائشة وجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال اللهم حبب بين المدينة كحبنا مكة وشد وصححها وبارك لنا في طائها ومدها وانطنشماها فاجعلها بالجحفة قال مالك وحدثني أحياء بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان عامر بن فهيرة يقول قد رئيس الموت قبل ذوقه إن الجبان حسبه من فوقه وحدثني عن مالك أن نعيب بن عبد الله المجري عن نبيه الرسنة قال: قد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلوا الطاعون ولا تنجال مدافع جلال اليهود من المدينة وحدثني عن مالك إسماعيل بن أبي حكيم إن أنه سميع عمر عبد يقول كان من آخر ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى اخذوا قران بها لا يرفع الدينان في ارض العرب وحدثني عمر بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا دينان في جزيره العرب قال ما قال عمر ذلك عمرو حتى السنج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع دينان في جزيره العرب لا يهود خيبر قال ما عمر بن يهود نجران وفدك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت طالع ومعنى نصف الدمر ونصف اللاب إذا طامع وعمه ونصف الدمر ونصف اللاب فيما من ذهب وورق وإبلين وحذار وأقدابهم ما تبعهم بين توجلاهم منها. ليعم ما جاء في المأسي أمر المدينة وحدثني عمالك عن شام من عوّة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طالع عليه وحبه طالع ذي قبل ونحبنا ونحبه وحدثني عمالك عن يحيى عي بن عين عند الرحمن بن القاسم أن رسولنا نوح العمار بن الخطاب رضي أنه جار عبد الله بن عياش مخزوني فراء عنده نبي ذنه هو بطريق مكة فقال له أسنو إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب حمد الله بن عياش قدح عظيم فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يدي فتربه عمر إلى أثنه ثم رفعه ذوب فقال عمر إن هذا الشراب طيب ما من منه ثم ناوله رجلاً عن يمينه فلم عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال أنت القائل لمكة خير من المدينة فقال عبد الله فقلت يا حرم, حرم الله وأمنه وفيها بيته فقال عمر لا ثم قال عمر وأنت القائل لمكة خير من المدينة فقال قل سوء هي حرم الله وأنه هو فيها فقال عمر لا قل في حرم الله ولا في بيته شيئا ثم انصرف ما جاء في طاعوني حدثني عن مالك عن الشهاب عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن عبد نوفل عن عبد الله بن عمد ذهن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان الله في بسرغ اللقي أمره لاجنادي وأبو عبيدة بن الجراحي وأصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع من الشام قال ابن عباس عم فقال عمر خطنا بدون المهاجرين الاولين فدعاهم التجارهم اخبرهم ان الوباء قد وقع من الشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لامنه ولا لا نرى ان ترجع وقال بعضهم ما كبقيه الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء فقال عمر والترف ارتفعوا عني ثم قال ادعو يا بدعوا وهم يتجادلون مثل فوت من المعادين واختلفوا اختلافا بكالتى بدعوا ثم قال ادع لي من كان هنا من مشيخه قريش من مهاجرتي البك بدعوا ولم يختلف يمين المتننين وقالوا ان را انت تبيع الناس ولا تقدمهم على هذا الوباء انا داعي في الناس اني مصلح على باطن تصبح علي فقال ابو عبيده من قدر الله فقال انه لو غيرك قال يا ابو عبيده هنا من قدر الله لا قدر الله ارايت لو كان لك ابنا مابيطا سؤاليا له عزوتان احداهما خطبه و اخرى جدبه اليس ان رايت الخطبه رايتها بقدر الله و ان رايت الجدبه بقدر الله فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال ان عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم يا فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف وحدثني عمالك عن محمد بن مكتل عن زال بن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعر بن أبي وقاف عن ابي أنه سمعه يسال وسامة بن زير ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعة بطال وسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعون رجز عرس على طائفة من بني إدرايل وعلى من كان قبلكم فإذا سميتم لي بأرض فلا تدخلوا عليه بإذا وقع بأرض وأنتم يا بلا تخرجوا من قال مالك قال أبو النبري لا يخرجكم إلا فرارا من فحددني عن مالك عن ابن الشهاب بن عبد الله عبد عبد بن عبد بن ربيعة أن أعبد الخطأ بخرج إلى شام لما جاء السرغ بلغه أن الوباء قد وقع بشام إذا أخضره عبد الرحمن بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا سمعتم بأرض فلا تقلموا عليه وإذا وقع بأرض وإذا وقع بأرض وأن تمبئا فلا تخلجوا فيرارا منه فرجع عمر الخطاط من السراء وحدثني عن مالك عبد جياب عن سالي بن عبد الله أن عمره الخطاط إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عبد فحدثني عن مالك أنه قال بلغني أن عمره الخطاط قال لبيس بركمة حبولي من عشر كبيات بشام قال مالك يريد لطول الاعمال والبقاء ولشدة الوباء بشام أنه عن القول بالقدر وحدثني عن مالك عن بي الزناد عن الآغة عن بيه غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم موسى فحاج آدم موسى فقال له موسى انت آدم الذي أغويت الناس وخجوا من الجنة فقال له آدم أنسى موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء وصباه على الناس برسالته قال نعم قال فتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلاقه فحدثني احيانا مالك عن زيد بن ابي ونعتذر عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه اخبره عن مسلم بن يسار الجهدي ان عمر بن الخطاب سئل عن هذه الايه واذا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم وما واشدهم على قدم لستم ربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين فقال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم متحفا رو بيمين بلترج منه درية فقال خلقت خلقت هؤلاء tä Prod то وبعمل عمل أهل الجنة يعملون ثم متحفا رو فاستخرج منه درية فقال خلقت هؤلاء lifespan لدينار وبعمل أهل نار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل وقال الله رسول الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة فعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فأثن recipes وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من أعمال اهل النار فيدخله به النار وحدثني عن مالك إن انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم, ما مسكتم به ما كتاب الله وسنة نبيه وحدثني احيى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني انه قال ادركت ناتي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر قال طاووس سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العزل والكيس او الكيس والعزل وحدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن نار انه قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته ان الله هو الهادي والفاتن وحدثني عن مالك عمامي أبي سهيد بن مالك قال كننتو أثير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيك أبي أولئي القدرية وقلت رأيي أن تستتيبهم بين قبل لا عرضتهم على السيف وقال عمر بن عبد العزيز وهذا رأيي قال مالك وذلك رأيي جامع ما جاء في أهل القدر واحدثني عن مالك العنبي الزناد عن الأعرض عن بي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة الملاقة وقتها لتستفر صحفتها ولتنكه فإن ما لها ما قدر لها وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي قال قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر أيها الناس وإنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد من يريد الله في الخير مفرطف في ثم قال سنأتو هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد وحدثني اخي عمالك انه بلغه انه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل الذي لا يعجل شيء انا هو قدره حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا عليك وراء الله امرنا وحدثني عن مالك إن أنه بلغه انه يقال إن أحدا لن يموت حتى يستكم رزقه فأجمنوا في الطلب مجاة فسن الخلق وحدثني عن أن, أن معاد بن جبل قال آخر ما أطاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين في الغرب أن قال خلقك للناس بن جبل وحده عم مالك عن بن شاب على الرسل بن زبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرين قط الا اخذ اثرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان اباد منه منهم انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الله ان تترك حرمه الله فينتقم لله بها وحدثني عمالك عن بشيء بن عم علي بن حسين بن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعني وحدثني عمالك انه بلغوا على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت استاذنا رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشه وانا معه في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشرة ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فلم أنشب, لم أنشب أن سمعت ضحك رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشى من ضحقت معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِشَرئِ الناس من إِثْتَقَاهُ الناس من إِثْتَقَاهُ الناس لشره. وحدثني عن مالك, ابن مالك عن امه ابي اسرائيل بن مالك عن ابي عن كعب الاحبار انه قال اذا كفرت وان تعلموا مال العبد عند ربه قم ماذا يتبعه من فسن الثناء وحدثني عن مالك عن يحب سعيد انه قال بلغني ان المراه لا يدرك كل خلقه درجه القائم الليل الظامي بالهواجر وحدثني اعلم ان كاني قد أنه انه قال سمعت سعيد بن انه يقول تعالى شهيدا بخير من كثير من شهيدا قال ان قالوا الله الله قال قال تعالى ذات ان انه قال تعالى هي ان وحدثني قال تعالى شهيدا ان انه قال ان قال تعالى شهيدا ان حسن قال ما جاء في الحياه وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمه الزورقي عن زيد بن طرحه بن ركاله يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياه وحدثني عن مالك عن شيابن بن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رجل وهو يعب اخاه في الحياه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعفوا فان الحياه من الايمان ما جاء في العرب وحدثني عن ملك عمي شهادنا حميد بن عبد الرحمن عفوة أنا رسول أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش به ولا تكثر علي فأنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تغضب. وحدثني عن ملك عبر الشياب عبد عن سعيد بن المسيب عن ابي ورية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه اندى الربط ما جاء في المهاجرة وحدثني عن ملك عبر الشياب لعطاء ابن يزيد الذي فيه عن بي ايوب الامصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الناس يهاجر وقعه فوق третьon أيام يزقياني فيعلم هذا ويعلم هذا من الذي يبدو بالسلام وحدثني عمالك امل شامل على سيدنا مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم ان يهاجر اخاه فوق ثلاث ليال قال مالك كنا احسب التدابر ان إلا الاعراض عن اخيك المسلم عن فتدبر عنه بوجهك وحدثني عن مالك بن عبد الزلاد عن الاعرج عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا فجاء في المصافحه وحدثني عمالك عطاء بن ابي مسلم عبد الله القرشاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل و تهادوا الكحاب وتذهب الشحناء وحدثني عمالك ان شاء الله النبي صالحا نبي ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكحوا من الجنة يوم الاثنين ويوم يوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشعر بالله شيئا لا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناه فيقال انظروا هذين حتى, حتى يصطلحا وحدث لي عمالك عن مسلم يبي مريم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة انه قالت وعرضوا اعمال الناس كل جمعة مرتين ويوم الخميس فيغفروا فيغف لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين اخيه شهنه فيقال تبقوا هذين حتى يفيا أو يبقوا هذين حتى يفيا عن زيد جابر بن عبد الله أنه قال خرج الله صلى الله عليه وسلم في بني ألمار قال جابر فبين ان نازل تحت شجره ادراج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هلم الى الظل قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة لنا إن فلتمست فيها فوجدت فيها جروا قشبائم فتسرت ثم قررت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اين لكم هذا؟ قال فقلت غرجنا به يا رسول الله من المدينة قال جاذب عندنا صاحب لنا يجهز يذهب يرعى ظهرنا قال فجهزه ثم يذهب في الظهر وعليه برغان له قد خارقا فقال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أما له ثوبان غير هذه؟ اما له ثوبان غير هذين فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبه كسوجوه إياهما قال فدعوه فمرو فليلبسهما قال فدعوه فلبثهما ثم ولا يدبوا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له مرب الله علقه عليه هذا خيرا قال فسمعه رجل فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله قال ففترا رجل في سبيل الله وحدثني عم مالك انه بلغه ان امرما الصطال قال ايني لو تود ان انظر الى القارئه وحدثني عمالك عن, عن ايوب بن ابي تميمه عن محمد بن سيرين قال قال عمر بن خطابي ذا وسع الله عليكم واوسعوا على انفسكم جمع رجل عليهم ثيابه ما جاء في ركس الثياب المصدرات والذهب وحدثني عمالك عن عنها فان عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران قال يحيى وسنعه مالك أن يقول ان يلبسه الامان شيئا من الذهب لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان تخذتم للذهب فلا اكره للرجال الكبير ويرين قال سمعت يقول في الملاحف من بيوت الرجال وفي المناقيه قال لا اعلم من ذلك شيئا حراما وما ذلك من النبات يحق الي ما جاء في وحدثني شاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الله من خز كانت كانت في تلبسه من الثيابي. وحدثني عم عن قامته أبي عن قامته عن قالت بنت عبد الرحمن على زوج النبي صلى الله عليه وسلم على فيها وحدثني عن مريم على لا من الجنة ولا جنة يوجد من مسيراتهم سياط وحدثني جاءنا الله, الله, الله صلى الله عليه وسلم قال من الليل فنظر في بقية السماء قال فما ذا فتحت من القدائس وما ذا وقع في دنيا في يوم القيامه يعيطون صواحب الحجر الله الله رسول الله وحدثني عن عبد الله بن كلهم عبد الله الله صلى الله عليه وسلم وقال ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر سوبهم خيالا وحدثني عن مالك عن أبن عبد الرحمن عن أبيه لأنه قال سائلت الشعبت عيد صدري عن الإزائل فقال أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجر اجرة المسلم الى انصاط تاخيه لا جناح علين فيما بينه وبين الكعبي ما اسفل من ذلك ففي النار ما اسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا ما جاء في اسفال النارات ثوبها وحدثني عن مالك عن ابي بكل ابن نافع عن ابي نافع مولى ابن عمران قضية في ابي عبيد انها اخفرت وعلم مسلمة دوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت أنها قالت حين ذكر الإذا أروف المرأة يا رسول الله قال ترطيه شبرا قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها قال ذراعا لا تزيد عليه ما جاء في الانتعار وحدثني عن مالك آنبي ابن عن العراج عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينشي أن في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحبهما جميعا وحدثني أعمال كانت بالزناد عن الأرجان أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما ما تنعد واخره تنزع وحدثني عن مالك عن ابي اسرائيل بن مالك عن ابي عن كعب الاخبار ان رجلا نزعا عليه فقال لما خلعت عليك العبد اول كذلك لا يتطلعن عليك انك بالوادي محدث قواه قال ثم قال كعب لرجل اتدري ما كانت من على موسى قال مالك لا ديما جابه الرجل قال كعب كانت من جلد حمار ميت ما جاء في حديث البخاري عن مالك عن ابن جادان عن رجاله روايه انه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاثنين وعن بيعتين عن كلام وعن المنابده وعن أن يحتدي الرجل في توث واحد ليس على ترجيم من شيء وعليتانا ترجيم من شيء وان ان يستمر الرجل في توث واحد على أحد الشيء الطيب وحدثني أمارك أنك عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب راى حلة فيها رأى تباع من دفاذ المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فنبستى يوم الجمعه من الوقت إذا قدموا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلة فأعطى عمر ربنا الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله أكثتني أكثتنيها وقد قلت في حلة عطار ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اتكها لتلبسها فكثاها عمر أقل الأقل له مشركا بمكة وحدثني عن مالك النبي عبد الله ابي وسلم أنه قال قال أنا سبح مالك الرائد عمر من القطاب وهو يومئذ الأمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقع زلاته لبد بعضها فوق بعض في صفة النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البين ولا بالقصين ولا بالابيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبق بعثه الله على رات اربعين سنة فأقام بمكه عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله عز وجل على رات ستين سنه وليس في راسه في يشمون شعره بيضاء صلى الله عليه وسلم صفات عيسى وأحسن من كلام برقة عيني وأجمل من كلام قلذ النساء ولقت مبرراً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نعم عشان الله يذكرنا صفات عيسى هي مريم عليه السلام والجَلَّ وحدثني عما نكنا ناقين عن عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأي ليت عند كعبة فرائس رجلا آدم كأحسن من تراي من أدم رجال له لمة كأحسن ما من المن قد رجلها فهي تخطر ما على رجلين أو على عواسق رجلين يطوف بالكعبة فسألت من هذا قيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعوال العين يمنى كأنها عينبة طافية فسألت من هذا فقيل لي هذا المسيح الدجال مجأة في السنة في الفطرة وحدثني عمالك عن سعيد بن عمي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبيه هريرة قال خمس من الفطرة تقليم الأبثار وخص الشارب ونطف العبط وحلم العالة والافتتال وحدثني عمالك عن يحلي بن سعيد عن سعيد بن مسي بأنه قال كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيط الضيف وأول الناس افتسن وأول الناس قفت شاربه وأول الناس فقال يا رب ما هذا فقال الله تبارك وتعالى وقال يا ابراهيم فقال رب زدني وقارى قال يحيى وسمعت مالكا يقول يقهد من الشارب حتى يبدو طرف الشفاه وهو الإنقار ولا يكسه فيمثل نبته بالشمال عن عن جابر بن عبد الله السلمي عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلمنا أن يأدن عن أن يأدن الرجل بشماله ويمشي في نعم واحدة وأن يجتمن الصناة وأن يحتمي في ثوب واحد كاشفاً عن صروجه وحدثني عمالك أن عن ذلك ألأني شهاد عن ذي ذكب دي عبد الله بن عبد الله بن عمران عبد الله بن عمران عمر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أن يقلا separكم لن sapمر pugّل بيمينه وأن بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماره ويشرب بشماره ما جاء في المساكين وحدث نيان مالك العزيز داد على به نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواب الذي يقوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قال فمن المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجذر لن يغنيه ولا يقوم الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس عندنا يا مالك عزيز بن أسلم عن ابن موجيد الأنصاري ثم الحارث عن جدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي المسكين عنه من استين ولو بطل في محرقات ما جاء في مع الكافر. حدثني عم عن ملك عادل جناج على الارجان من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المسلم فيني في عم عن واحد الكاسر يكون في سقاتنا وحدثني عن ملك عادل يدي صالح قال علي ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضافهم كيف كاتم فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاجي فكلي بتبشير بحلالها ثم أقرى فشريبه ثم أقرى فشريبه حتى شريب حلاب سبعشية ثم انه اصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات حلبة شريب حلابها ثم امر له بأقرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في ميعا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء النهي عن الشرب في, في الشراب حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بن الصديق عن اسامه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في الهه الفضه انما يجرجر في نار رجا حدثني عمال كان ايوب امير بن حليب بن مولاس سعد بن ابي وقاصعان بن مثنى الجهني انه قال كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه ابو بن خدره فقال خدره فقال له مروان بن الحكم اسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه على النفس بالشراب فقال له ابو سعيد نعم فقال له رجل يا رسول الله إني لا اروى من نفس واحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن من قدح فيك ثم تنفس قال فاني ارى القدات فيه قال فاهلقه وان في شرب الرجل ووقائم حدثني عن مالك انه بلغ وان عمر من من بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعثمان بن كانوا يشربون قيمه وحدثني عن مالك عن بيت شامل عائشه ام المؤمنين وسعد بن ابي مقاص كان لا يريان بشرب الانسان ووقائم باس وحدثني مالك هي ماريانو قال رأي عبد الله يشرب وحدثني عامر بن عبد الله الزبيري انه كان يشرب ماءنا اشتهى في شرب ماء ولدني على الامير فلذلك عامر الله الله بن وقال بن بن الله الله عليه وسلم فقال الغلام اسعدن لان اعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا ارجو بنصيبي منك احدا قال فتن قال فت له رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده لانه ما جاء في الطعام والشراب حتى سنه عم عمالك عن عم اسحاق عبد الله بن ابي طرفه انه سمعنا مالك يقول قال أبو لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شعير فقالت نعم فأخرجت أخلاصا من شعير ثم أخلت من أملا فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جانسا بالمسجد ومعه الناس فقنت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك يا أبو فرحة قالت لن فقالت فقلت فقنت نعم قال للطعام قال نَعَمْ نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبو فرحة بأفورته فقال أبو فرحة يا أم سليم قد الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من فقال في الله ورسوله اعلم قال فانطلق ابو فرحه حتى نقى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو فرحه معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بيا ام سنيم مما عندك فعزت بذلك الخبز فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكت وعصرت عليهم مسائما عكة لها فآدى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان ثم قال اذني عشرة فادين لهم فكانوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اذني عشرة فادين لهم فكانوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال اذني عشرة فادين لهم حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال اذني عشرة, إذن عشرة حتى شبعوا ثم ثم قال القوم كلهم شبعوا والقوم 70 رجلا وجوده وحدثني مالك عن ذلك عن الزناد عن رجاء بن رعاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين كاف ثلاثة وطعام ثلاثة كاف أربعة وحدثني مالك عن ذلك عن الزبير المكي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطعم والطعام واتساق واتسولنا وحملنا وغفل نصبح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل مكان ولا يشفونا وإن السوء استقى تضرم على الناس بيتهم بحد عن ملك على سامي سعين المقرية على نصاريه الجاهلين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يوم بالله واليوم الآخير فليقول خيأنا وليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه يوم وليلة ثلاثة فما كان بعد ذلك صدق ولا له ولا له أن عنده حتى على سامي سعين يعني على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريقه اثبت اذ اشتد علينا قش فوجد بأن رب نزم في أبشري ما وفرج في ذلك المنيا ناتوا يأتوا السراء من العطش فقال الرجل قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزم في عثمنا خفه ثم امسكه بفينه حتى رقيا فسق الكلب فشكر الله نوز وفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في من عجر فقال في كن كبير رصبة ناجر وحدثني عن مالك عواميك إنسان عن جابر من عبد الله إنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم هذا عبيده بن جماح وهم ثلاث قال وأنا فيهم قال فقرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بن أزوان لذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزوده فكان مزودا فكان, فكان, فكان مزودي تمر قال فكان, فكان يقوم فقال فكان يقوم قال فكان يخوفناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني ولم تصبنا إلا ثمرة ثم فقلت وما كوني ثمرة فقال لقد وجدنا, وجدنا فقدى حيث ثنيت قال من انتعين الى البحر فإذا حوتوا مثل الضرب فأكم منه ذلك الجش ثماني عشرة ليله ليلة ثم أمر أبو عبيده بظلعين من أضعه فنصب ثم أمر براحلة فنسلت ثم مرت تحتهما ثم مرت تحتهما ولم تصبهما قال مالكنا ضرب الجبيل وحدثني عن مالك عن عبد بن عسلم عن عمر بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمناتنا تحقق أن يحجى كل إجارتها ولم ترى عشعة وحدثني محرقا وحدثني عن عبد الله بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود وهو على كل شح فباعوه فأكلوا ثمنه وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول يا بني إسرائيل عليكم بالمال القراح والبقل البلدي وقبز الشعير اياكم وقبزة بوري فإنكم لن بشكره وحدثني عن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل ما شد فوجا فيها بابك من صديقه وعمر فقال أخرجنا الجوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عندهم يعمل وقام ينفح لهم شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب عن ذات التسي فذبح ذاهم شاة واستعذب لهم ما أن فعلق في نقله ثم وزوم ذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لنا هذا اليوم وعززني عمالك أن يحن سعيد أن أمر من القطال كان يكون خبزا بالثمين فدعى بالثمين فدعى رجلا من أهل البادية فجعل يأكون ويتبع بالنقمة وطرق الصحبة فقال عمر كأنك مغفر فقال والله ما كنت سمنا ولا رأيت واكرا به منذ كذا وكذا فقال عمر لا كنت حتى الناس من أول ما وحدثني عامر كان عبد الله بن دينار قال لنا ان سمعنا انه قال رايت عمر بن الخطاب ما يومئذ المؤمنين من عبد الله بن قال عن الجراد فقال وحدثني عن مالك عن محمد بن عمر بن حلحلة عن هميد بن مالك بن فزيمن انه قال كذجان سمع به ويقوم أغني بالعقير فأسألهم قوم من أهل المدينة على دوابهم فنزلوا عندهم قال هميدهم فقال أبو غير تذهب أمي فقل ان ابنك يطرئ يطرئ في السلام ويقول ناقر شيئا قال موضع الثلاثة الأقراص في صحفة من زيتهم ومن حتما وضعتها على رأس فَلَمَّا وضعتها بين ايديهم كبر ابو وَقَالَ وقال الحمد لله الذي اشفعنا من الخمس بعد ان لم يكن طعامنا الناس وليل الماء والتم فلم يصيب القوم من الطعام بشيء فلما صعبوا قال في ابن الى من الجنه ان من الى من تسري أمالك العبيد عبير وإبنك يسان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم طامن ومعه ربيبة عمر ومعه ربيع عبر المؤمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليه تسري أمالك العميح بن سائل أنه قال يقول الله من عباسم فقال له من وله ابن مفاشر من لبني بله فقال له رباشر كنت تضغيط لتعجبه ان كنت تبغي كنت به و به و تهنا جرباها و ترد حوضها يوم وديها فاشرب غير مضل بنفس ولا ناهج بالحيث و اندثني عمالك عنه هشام بن عروة على به انه كان لا يؤتى ابدا بطعام ولا شراب حتى تراه فيطعمه فيطعم او يشربه الا قال الحمد لله الذي هدانا وطعمنا و سخانا الله اكبر اللهم الفتنا اللهم اللهم ألف. اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فاصبحنا منها وأمثينا بكل خير نسألك تماما وشكرا على خيرا الا خيرك ولا إله أحبك لله الصالحين ورب العالمين الحمد لله ولا إله إلا اللهم أشاء الله لا قوه إلا بالله وهو لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار قال يحيى إلى مالك هل تأكل المرات مع غيري محرم منها أو مع ولابها فقال مالك ليس من ذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرفون المرات أن تأكل معه من الرجال قال وقد تأكل المرأة مع زوجها وما مما ممن أو مع على مثل ذلك وإضراء المرات أن تخلو مع رجل ليس بينه وبينها حرمة. ما جاء في أكل اللحم وحدثني عن مالك عيح بن سعيد عمر من الخطاب قال إياكم اللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر وحدذني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرة جابر ربي عبد الله ومعه حمال اللحم فقال ما هذا فقال يا امير المؤمنين قرمنا لعين لحم فاشقرمنا إلى اللحم فاشتريسوا بذرهم اللحماء فقال عمر ما يريد أحدكم أن يطيبطنه عن جاره أو ابن عمه أين تذهبوا هذه الآية أذهبتم طيلاتكم بحياتكم حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ما جاء في لبث الخاسم حدثني عن مالك عن عبد الله بن نار عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خادما من ذهب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبده وقال لا يلبسه أبدا ظال فنبد الناس وخواتمهم وحدثني عن مالك عن صدقة النتار أنه قال سألت بن المتيد عن لبس الغادم فقال ألبسه وأخبر أن أني أفتيتك بذلك ما جاء في ندعي المعاليق والجراس من العنق وحدثني عن مالك عبد الله بن أبي بكر بن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسبابه قال فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن ابي بكر حدث انه قال والناس بمقيدهم لا تبقى ان في رقبه بعيد من قلاده من وتر او قلاده الا قطعت قال يحيى سمعت مالكا يقول ورأى ذلك من العين الوضوء من العين وحدثني يحيى مالكا بن عم محمد بن عبي أمامة من سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتث لأبي سهل بن حنيف بالخرار كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل الرجلا أبيضا حسنا الجلد قال فقال له عامر بن ربيعة ما كل اليوم ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء قال فوعك لما كان هو اشتد وعكه فوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن سهلا معيك وأنه غير رائح ماك يا رسول الله فأتعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا سهل بالذي كان من شان عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل واحدكم اخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له فتوضأ له فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به باس وحدثني مالك عن ابي امامه لسال بن, بن حليب انه قال راى عامر بن ربيعه سهل بن حليب يرتدد فقال ما رايتك اليوم ولا جلد, ما رأيتك اليوم ولا جلد مخباه فلبط بسهر فواتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك بسال بن حليب والله ما يرفع الراس قال هل تتهمون له احدا قالوا نتهم عامر بن ربيعه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر فتغير له وقال على ما يقتل احدكم اخاه على الركته اغتسل له فغسل عامل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخل اذنه بقدح ثم صب عليه براحه من الناس ليس به مبث الرميه من العين حدثني عن ذلك عن سيدنا ابن ابي طالب كانه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن جعفر بن ابي طالب فقال لحاضنته ما ما راهما ضارعين عين فقالت حاضنته يا رسول الله إنه تسرع إليهم العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا إلا أننا لا ندري ما يوافقك من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين وحدثني عن مارك عن يحيب سعيد عن سليمان الذي يزال أن عروة بن الزبير حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي ملكه له أن به العين قال عروت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسترقون له من العين ما جاء في أجر المريض حتى ما عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال انظر ماذا يقول لعواده بين واذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم فيقول لعبدي علي إن توفيته أن ادخله الجنة وإن شفيته أن ابدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته ودخل وحدثني عن مالك عن يزيد من خطيبة عن عروة من الزبير أنه قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قصب أو كفر بها من خطايا لا يدني يزيد أيهما قال عروة فحددني ما عن محمد بن عبد الله النبي صاحات أنه قال تمعت أبا حباب فعيد بن يسار يقول تمعت أبا يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه وحدثني عن ذلك الأن يحدى بن سعيد أن رجلا جاءه نوت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئاً له ما ولم يبتل بمرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدنيك لو أن الله ابتلاه بمرض يكثر به من سيئاته التعمد والرقية من المرض حدثني عن, عن يزيد بن أن عبد بن عبد الله ابن كاب السلمي أخبره أن ناجع ابن جغير أخبره عن عثمان بن أبن آخر أنه وشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امشثه بأمينك سبع مرات وقل أعود بعزة الله وقدرته من شبر ما أجد قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم نزل آمر بها أهلي وغيرهم وحددني عن مالك عن ابن شعاب عن الروس بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفت قال فلما اشتد وجعه خلت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها وحددني عن مالك عن يحرم سعيد عن عمرة منت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال ابو بكر ارقيها بكتاب الله تعالى المريض حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابه جرح فاحتقم الجرح الدم وأن الرجل دعا رجلين من بني عن فنظر فنظرا اليه فزعما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما ايكما اطب فقال او في الطب خير يا رسول الله فجعل مزيدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل الادواء وحدثني عن مالك عن يحضر مزيدا قال بلغني الناس أسعد من نزارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدوحة في زمان وحددني عن مالك عن ناجع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقية من العفد نظر الغسل بالماء من الحمى حدثني عن مالك عن هشام بن عروه أن فاطمه بنت المندري أن اسماء بنت ابي بكر كانت إذا أتيت من مرة وقد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبه بينها وبين جميلها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه ان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء أيادة المريض وطية حدثني عن ذلك انه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل المريض خاض إذا قعد عنده فيه أو نحو هذا عن ذلك بلغه عن بكير بن عبد الله من عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المفح. ولا لا يحل الممرض على المصح ولا لا يحزن ليحدد المصح حيث شاء فقالوا يا رسول الله وما ما ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انه هداه السنه في الشارع حدثني عن مالك عن ابي بكر بنافع عن ابي نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم امر بي اخفاء الشوارد و اعفاء اللحاق عن مالك عن ابن جهاد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف بن انه سمع معاويه النبي سفيان عام حج وهو على المنبلي وتناول قصة من شعري كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نتاؤهم وحددني عن مالك عن زياد النسعد عن ابن جهامل أنه سمعوا يقول سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك قال مالك ليس على الرجل ينظر الى شعر ام ابنه او شعر ام راسه بس وحدثني عن مالك عن, عن عبد الله بن عمر انه كان يكره الاخصاء ويقول به تمام الخلق وحدثني عن مالك عن صبان بن سليم انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم له او لغيره في الجنه كهاتين اذا التقى فاشعر باصلاحه النصب والتي تللي بهام اصلاح الشعر حدثني عن مالك عن يحيى بن زعيد ان ابا قتاده الانصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جمةً فأرجِّلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأكرمها فكان أبو قديعة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرمها وحدثني عن زيد بن يسلم أن نعطان بن يسال أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجلٌ تاسع drawn رسول الله صلى الله عليه وسلم May Yes Pentah كأنه يعني اصلاح شعر رسوله ونحيته ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الراس كأنه شيطان ما جاء في صبغ الشعر حددني عن ذلك عن يحيى بن سعيد قال أخضرني محمد رحمة تيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان جريسا لهم وكان أبيضا لحيته والرأس قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما ما قال فقال له قوم هذا أحسن فقال إنهم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت لي الزالحة جاريتها وخيل فأقسمت لي أصبغا واخبرتني أن ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصبغ قال يحيى أسمعت ان يقول يقوله صدغ الشعر بالسوال لم اسمع بذلك شيئا معدوما وغير ذلك من الصدغي احب إليه قال واترك قصره كله واسع ان شاء الله ليس على الناس فيه ضيق قال وسمعت يقول في هذا الحديث بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب ولو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لارسلت بذلك عائشه الى عند الرحمن بن يؤمر من الناس ما يهمل به من التعوذ حدثني عن مالك ان يحيى ابن سعيد طلب لي ان خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اروع في منامي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومنها همزات الشياطين وان يحضرون وحتى لي عماد كن علي بن سعيد انه قال اسمي برسول الله صلى الله عليه وسلم فراى عزني تم من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التبت رسول الله صلى الله عليه وسلم راه فقال له جبريل افلا اعلمك كلمات تقولهن اذا قلتهن قطئت شعلته وخردت وخرد فيه, وخرج فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فقال جبريل فقل أعوذ بوجه الله الكريم بكلمات الله السامات التي لا يجاوزه النبر ولا فاكر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر ما درى من الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا صادقا يطلق بخير يا رحمن وحدثني مالك عن شهي بن صالح صادح نبي عن أبي هيرا أن رجلا من اسلم قال ما لنت هذه الليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء فقال لدغتني عقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت اعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق لم تضرك وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي مكرم القعفاء بن حكيم أن كعب قال لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا فقيل له وما هن فقال اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ ودر ما جاء في المتحابين في الله وحددني عن مالك عن عبد الله بن عبد بن معمر عن عبد بن عن أبيه غيرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم وظلهم في ظي يوم لا ظل إلا ظلي وحددني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حصر عاصم عن ابي سعيد الخدري او عن أبي هريره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشى في الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان سحاب لا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاديا ففاضت عيناه ورجل دعته شهدات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تقدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وحدثني عن مالك عن سعير بن أبي صالح عن نبيه عيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحبب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله العبد قال مالك لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك فحدثني عن مالك عن أبي حازم لدينار عن أبي ديد دي الخولني أنه قال دخلت مسجة مشقف إذا فتن شاب براك الثنايا فإذا نات معه إذا اختلفوا بشيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله فتألت عنه فقل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجر فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى ثلاثة ثم جيته من قبل وجهي فسلمت عليه ثم قلت والله إني لو حبك لله فقال آه الله فقلت آه الله فقال آه الله فقلت آه الله فقال آه الله فقلت آه الله, فقال آه الله, فقلت آه الله قال فأخذ بحبوة ردائي فجبدني إليه وقال أبشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت نحبه للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في وحدثني عمالك إن انه بلغه عن عبد الله بن عباس إن انه كان يقول القصد وحسن جزء من جزء من النبوة ما جاء في حدثني عن عن اسحاق من عبد الله بن ابي طلحه من عن عبد مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنه من الرجل الصالح جزء من سته واربعين جزءا من النبوه وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الله رجع نبي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك وحدثني عن عن اسحاق من عبد الله بن ابي طلحه عن زوزر بن صاحاحيه بن مالك عن ابي هريره عن أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصاب من صلاة الغداث يقول هل عن محلوا منكم الليله سروا ويقول ليس يبقى بعدي من النبوة لبؤية الصالحة وحددني عن مالك على طائب يسال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين يذكر تاج من النبوة الا المبشرات قالوا ان الوشنات رسول الله قال ابو صالح يرى الرجل الصالح او تراه لذهم من 46 جزءا من النبوة فحدد لي العلامه لكن قال سمعت ابن ربعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ال من الله من الشيطان قال أبو سلمة إن كنت العرب ياهي أسطل علي من الجمل فلما سمعت هذا الحديث فما كنت باليها وحدثني عمالك عم عنه شام ورسع نبيه أنه كان يقول في هذه الآية لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة قال هي الرؤية الصالحة وراها الرجل الصالح وأوتراله ما جاء في النرض حدثني عمالك عم عن موسى بن ميسرة عن سعيد من أبيه لنعنبي موسى الأشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب من نرض ففدعس الله ورسوله فحدثني عن مالك ان ألقمت من أبيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه بلغها ان اهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد أرسلت اليهم لإن لم تخرجواها لأخرجنكم من دار وانكر ذلك عليهم فحدثني عن, عن الله أنه كان مالك أن الله عمر من وكسرها قال مالك يقول في وسمعته يكره بها وبغيرها من الباطل بعد الحفر العمل بالسلام حدثني عن مارك عن زيل يسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسلم الراكم على الماشي وإذا من القوم واحد أجزاء عنه حدثني عن عن أهد بن عن محمد بن عمر بن قال كنت جارثا عن عبد الله بن عباس دخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا ما ذلك أيضا قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره من هذا قالوا هذا اليماني الذي يخشىك فعرفوه إياه وقال قال فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة قال يحياته إلى مالك ان يسلم على المرأة فقال أما المتجالة ولا أتوا ذلك وأما الشابه فلا احب ذلك ما جاء بالسلام على اليهود مالك عبد الله بن, عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سلم عليكم بينما يقول عليكم فقل عليك قال يحيى واتي الى مالك عمن سلم على اليهوديه والنصرانية هل يستقر ذلك قال لا جامع السلام حدثني عن مالك عن اصحاب بن عبد الله بن ابي طلحتان بن مره نبي طالب عن ابي واقل الليثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جارد بالمسجد والناس معه اذا اقبل اهبطوا ثلاثه فاقبل أثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحده فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما اما احدهما فرى فرجه في الحلقه فجلس بها واما الاخر فجلس قلبهم واما الثالث وادبر جاهدا فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثه اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحياها فاستحيا الله منه واما الاخر فارضها رضى الله عنه وحددني عماد عن اسحاق بن عبد الله بن ابي على مالك انه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل ورد عليه السلام ثم قال عمر الرجل كيف أنسى فقال أحمد الله إليك قال عمر ذلك الذي أردت منك وحذرني عن مالك من عبد الله بن أبي صلحة فان طهيل بن أبي ابن وبين كاعد أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر وأنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغضو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر لا سقاط ولا صاحب وليات ولا مسكر ولا عاحد إلا سلم عليه قال الصفيل بجيس عبد الله بن عمر يوما فاستطعاني إلى السوق فقلت لهما تصع في السوق فأنت لا تكف على البيع ولا تفدع عن افتناع ولا تتوم بها ولا تجلس في مجال السوق قال وأقول اجلس منا ها هنا قال فقال لي عبد الله بن عمر يا ابا بطن وكان الطفيل ذا بطن انما نغضو من أجل السلام نسلم على من لقينا أن رجل الله بن عمر فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات فقال له عبد الله بن عمر وعليك ألفا ثم كانه كره ذلك وحدثني عن مادك أنه بلغه وإذا دخل البيت غير, المس... دخل البيت غير المسكون وقال السلام علينا ولا عباد الله الصادحين ألي الشيذان حدثني مادك عن صفان بن سليم عن عطال بن يسار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل فقال رسول الله أستأذم على أمي قال نعم قال الرجل إني مع هذا البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأذم عليها فقال الرجل إني خادمها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاذن عليها تحب ان تراها عريانا قال لا قال فاستاذن عليها وحدثني مالك عن التقط عنده عن بكر بن عبد الله بن الاشج عن بدر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري عن ابي موسى الاشعري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذان ثلاث اين اذن لك فادخل والا فارجعوا حدثني مالك عن رميه بن ابي عبد الرحمن فعن غير واحد من علمائهم ان ابا موس الاشعري اجاز ولا عمر بن الخطاب. 10 ثلاثا ثم رجع فأرسل عمر بن الخطاب في اذر فقال ما لك لم تدخل فقال ابو مستاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاشتدان 3 فإن اذن لك فادخل وأنا فرجع فقال عمر ومن يعلم هذا ان لم تأثني بمن يعلم ذلك لا بك كذا وكذا فخرج ابو جاء مجلسا من المسجد وقال له مجلس الصف فقال إني اخبرت عمر بن الخطاب بالخطاب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاشتدان 3 فإن اذن لك فادخل وأنا فرجع وقال لئل لم تأتني بمن يعلم هذا على فعل ذلك كذا وكذا كانت عبادك أحد منكم ليقوم نعيه وقالوا لابن سعيد الخدري قم معه وكان أبو سعيد نصر فقام معه ذلك عمر بن عمر بن فقال عمر بن الخطاب يا مات عيني لما أتهمك ولكن خشيت أن يتقوى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد والاعتراف مالك عبد الله بن ابي بكر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عطى سب جمت جمت ثم إن جمت فقال عبد الله بن ابي مكمل لا أدري بعد ثالثنا والرابعة وحدت مالك بن عل بن عبد الله بن عمر كان يذاع التبادل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وياكم يغفر لنا ولكم ما جاء في والتماثيل حدث مالك ابن عبد الله بن أن شيبا يخبره قال وعبد الله بن على أبي فقال لنا أبو سعيد من أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخلوا بيدا منه تماثلون أو تطاوير شكشة إسحاق لا يدري أيها ما قال أبو سعيد وحدد من مالك العنبي النظر عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبت لنسعود أنه دخل على أبي طلحه الأنصار يعوده قال فوجد عنده سأل المحنيف فدعى أبو طلحه إنسانا فنزعى نمط من تحته فقال له سأل أم حنيف لما تنزع قال لأنه به تطاوير وقد قال فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم قال سهلنا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ذوق قال بلا ولكن أطيب لنفسه وحددني مارك عن أفعال قاسم محمد عن أشهد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أجهد نمر في فيها تصاويره لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل فعرت لي وجه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا هذا نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بادوا هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم نحيوا ما خلقتم ثم قال ان الليل الذي فيه الصور لا تدخلوا الملائكه ما في اكل الضب حدثني مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يساد انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه بنت الحارث ماء في فيها فمنعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد فقال من اين لكم هذا فقال تهده الى اخذه ذيله بنت الحارث قال عبد فقال لعبد الله بن عباده كلا فقال ولا تاكلوا عند رسول الله فقرني تحذرون من الله حاضره قالت ميمونه انا سقيك يا رسول الله من لبن عندنا قال نعم فلما شرب قال من اين لكم هذا قالت تهده الي اخذه ذيله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك جاريتك, جاريتك التي كنت استعمرتني في عشقها أعطيها أختك وصلي, وصلي بها رحمك ترآ عليها فإنه خير لك وحددني مالك عن الإشعاب عن اليومات بن سعيد بن حنائف عن عبد الله بن عباد عن خالد بن ريد بن مغيرة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بضب محنود فهو اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوه التي في بيت ميمونه اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن ياكل من، فقيل هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت ا حرام يا رسول الله فقال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدوني اعافه قال خالد بجرته ذاكا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فحجبني مالك عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر ان نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله ما ترى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا بمحبثمه ما جاء في أمر الشلاب حدرني مالك عن يزيل بن خضيبة النسائب من يزيل أخبره أنه سبع سبيان بن أبي وهو رجل من من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يغني عنه درعا ولا من عملي كل يوم قالت عندما جاءنا من عليه وقال هذا مالك عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك تناكل النكه الداريه وكل ما عمله كل يوم قرطان وحدثنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلاب ما جاءني من في ما جاء في أمر الغنم حدثني مالك عن عن به عن رسول الله, الله قال رسول نحو والفخر بل يريد سداد دين اهل الوبل والسكينه في اهل الغنم وحدث لي مالكنا عبد الرحمن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن, عبد الرحمن بن, عبد الرحمن بن ابي صاع على ابي انايته الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خيرا للمسلمين غنم يتبع بها شعاب الجبال ومواقع المطر يتم بدينه من الفتن وحدث لي مالك عن نافع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلب لنا احد منا شيئا احد بغير ابنه اي يحب احدكم ان يوت مشردته تام شربته فتفترغ ان عنده بينك للطعام وانما تخزن لهم دروع مواشيهم اطعائم لهم مواشيهم فلا يحتلب لنا احد منا شيئا الا باذن وحدثني لنا ما مالكنا انه بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي لن يقدر عاصمنا فإلى وأنت يا رسول الله قال وأنا ما جاهل برضي زكروا الزمن والبديل الأكل قبل الصلاة فحددني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاء تقرب إليه عشاءه عشاء. بيسمع قراثة النيام وهو في بيته فلا يعدل عن طهامي حتى يقرح حاجته منه فحددني مالك عن بشاب بن عبد الله بن عبد الله بن عسد بن متعود بن عبد الله ابن عبد عم يمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهد عن الفارة تقع في السن فقال انزعوها وما حولها فطرحوا ما يستطيع من الشوم وحدثني مالك عن ابي حازم بن ديار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان ففي الفرس والمرات والمسكنه عن الشوم وحدثني مالك عن ابي جابر عن حمزه وثاني بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشوم في الدار والمراه والفرس وحدثني مالك عن يحيى حزم سعيد انه قال جاء رسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله دار سبحناها والعدد كثير والمال واثر فقلل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها دمين ما يكره من الاسما حدّد من مالك عني حيب فعيدنا عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقاحة تحلب من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسمف فقال له الرجل مرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسمف قال حرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلس ثم قال من يحلم ابي مطعم رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال يعيش فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب وحددني مالك عن يحلب بن أن عمر من الخطاب قال لرجل مسموك قال جمره فقال ابن من فقال ابن شهاب قال ممن قال من الحرقه قال اين مسكنوك قال بحره النار قال فمن قال بايها قال بذات لظى قال عمر ادرك اهلك فقد احترقوا قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء في الحجامه واوجعه الحجام حدثني مالك عن حميد الطويل على نبي مالك انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبه فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعم تمر وامر اهله ان يخفف عنه من خراجه وحدثني مالك انه بلغوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان دواء يبلغ الده فإن الحجامه تبلغه فحدثني مالك عن ابن شاب عن ابن محيصه عن احد بني حارثه انه استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجاره الحجام فلها وعناه فلم يزل يرتد ويستاذن حتى قال له يعلف الضاحك يعني رقيقك من المشرق حدثني مالك عن عبد الله بن دلال عن عبد الله بن عمر انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى المشرق ويقول ها إن الفتنة هنا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان وحدثني مالك أنه بلو أن الخطأ بيراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحباب لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين فإن بها عشار السحر وبها فسقط الجن وبها الداو العضال ما جاء في قتل الحياة وما يقال في ذلك حدثني مالك أنه في عمليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحياة التي في البيوت فحدث لي مالك عن نافع عن سائبة مولا سعالها إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذبط في في فيتيني والأبتر فإنهما يختذان البصر ويطرحان في بطول النساء فحدث لي مالك عن سيرين مولا إبن يفلح عن أبي السائد بن زورة أنه قال دخلوا على بسعير الخدرين ووجدوا صليب أجرس وانتظروا حتى ترى صلاته وتمعثوا بحريقا باحتزرين في بيت بيتا حية فقلت لك قلت لا تاشار الي ابو سعيد ان اجلس فلما صرفه شار الى بيت بن ذالك فقال ترى هذا البيت فقلت نعم فقال انه قد كان ذيبه حديث عهد بن فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فبينه وبه فاتاه الفتى السادس وقال يا رسول الله اذن لي احدث باهل عهدك فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك بني قريضه فانطلق الفتى الى اهلي فوجد امراته قائمه بين البابين فهو اليها بالرخلي طعنها غيره فقالت لا تعزل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك فدخل فإذا هو بحية منضية على فراشه فركز سيارمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار واضطربت الحية براس الرمح وخر الفتاة ميتا فما ما كان أسرع موت الفتاة من الحية فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوا ثلاثة أيام فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه بينما هو شيطان ما يمو به من الكلام الكبر حضى من مالك أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في وهو يريد السبر يقول بسم الله الله من فضاحب في السبر والخليبة من اللهم من علينا اللهم اني بك من ومن سوء المنظر مالك عن استقاط عنده أن يعقوب من عبد الله بن عن بسلون سعيد عن بعد من ابي وقاص عن قوله سبت حكي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزل منذن فليقول أعود بكلمات الله جامدنا من جري ما خلف فإنه لا يظلو شيء حتى يرتحل ما جاء في الوحدة بالستبر للرجال والنساء حددني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبر بن شعيب الحنبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان وسندة رك فحددني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب بأنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة يهم بهم. حدثني مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقوله عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم منها ما يؤمر به من الامل في السمر حدثني مالك عن ابي عبيد مولاد وليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدن يرفعه قال ان الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على الحكم فاذا ركزهم هذه الدوام بالعزم فانزلوها منازلا فان كانت النقو جلبه فند عليها بنقيها فانجوا عليها هذه نطيها وعليكم بسجر الليل فإن الأرض تضوا بالليل ماذا تضوا بالنهار وإياكم والسعريس على الطريقة فإنها طرق الدواب وماء والحياس فحدثني مالف عن سمي مولى أبي بكرم أبي صالح أبي حريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشربه وإذا قضى أحدكم نهمته من وجيب ليعجل إلى أهله الأمر بالرفق بالمملوف حدثني مالك أنه بلغه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوف طعامه وكسبته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق وحدثني مالك عمر كان يذهب إلى العوالي كل يوم وجد الله عن سعيد بن مالك عن أبيه انه سمع عثمان العثان وهو يخطب وهو يقول لا تكلفوا اللمه غير ذات صنعه الكذب بينكم اذا كلفتم وذلك كتمت ببردها ولا تكلفوا صغيرا كذب وإذا لم يجد درق واسموه واسموه اذا عفكم الله فعليكم من المطاعم بما طال منها ما جاء في المملوك مهيبه ما حدثني مالك عن الناس عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد إذا نصح لسيده وأحسن عباده الله فله اجره مرتين فحدثني مالك انه بلغه عن نامه كانت لعبيد الله بن عمر بن الخطاب رائع عمر بن الخطاب وقدت هيئه الحرائر فدخل على ابنه حفرد وقال الم ار جاريه اخيك تدوس النهي وقد تهيئت لهيئه الاحرام و ذلك عمر ما جاء في البيعه حدثني مالك عن عبد الله بن يارينا عبد الله بن عمر قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقعتم وحددني مالك عن محمد بن يكبه عنه ميمه من شروقي فانها قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزله وبايعنه على الاسلام يقول يا رسول الله نبايعك على أن لا أشرق ولا شيئا ولا نسرق ولا نزل ولا نقص لأولادنا ولنأتي بمهتهنفتني بين أيدينا وأبزننا ولا نأفتك بمعروف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت النواء فاقلت قالت فقلنا الله رسول وارحم بنا من أهوسنا ألما نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصفح النساء <سؤال> إنما قول لني امراه كقولي لمرات واحدة انما قولي لمرات لني كقول لمرات واحدة إنما مثل قول لمرات واحدة عبد الله عبد الله الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما عبد عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك بأني أحمد وإليك الله الذي لا وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت ما يكره من الكلام حدثني مالك عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لي أخي كافر فقد باء بها أحدهما وحدثني مالك عن سعيد بن ابي طالح عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول لحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر وحددني مالك عن يحيى السعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لك خنزيرا بالطريق فقال له انفضل السلام فقيل له تقول هذا لخنزير فقال عيسى إني أخاف أن أعود لفعل نطق ما يمر به من التحقق بالكلام حددني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن رلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى فإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت اكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه فحددني مالك عبد الله بن يارين عن أبي طالع السلماني أنه أخبره النبا هريرة قال ان الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم وان الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة ما يكره من الكلام بغير ذكر الله عز وجل حدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال قدم رجلان من المشرك خطبا فعجب الناس لبيانهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر أو إن بعد البيان لسحر وحدثني مالك أنه بلغه أن عيث بن مريم عليه السلام كان يقول لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتكسو قلوبكم وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كانكم عبيد فإنما الناس مبتلا ومعافى ورحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية وحدثني, وحدثني مالك أنه بلغه النعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعضها بعد العتمة ما تقول ألا تريحون الكتاب ما جاء في الغيمة لحدثني مالك عنه الوليد بن عبد الله بن صياب أن المطالب بن عبد الله بن حويط بالمخزوم يخبره ان نرد سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يا قال رسول الله وان كان حق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال.. مثلما قال في الاولى فقال له رجل لا تخبرنا يا رسول الله فتكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك عره فقال الرجل لا تخبرنا يا رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم له رجل يقول مثلما قال في الأولى فاسكفه رجل إلى جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنين ولج الجنه ما بين لحيه وما بين رجليه ما بين لحيه وما بين رجليه ما بين لحيه وما, وما بين رجليه وحدثني مالك على زيد بن اسلم عن ابي هريره ان عمر الخطاب دخل على ابي بكر الصديق ويجبد رساله فقال له عمر مه غفر الله لك فقال ابو بكر ان هذا اوردني الموارد ما جاتي في جات اثنين دون واحد حدثني مالك عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند لخالد خالد بن عقبه التي بسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فجاء عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا اربعه فقال لي وللرجل الذي دعا استأخر الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد فحدثني مالك عن عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ثلاثه ولاية جاء اثنان دون واحد ما جاء في الصدق والكذب حدثني مالك عن صباره بن سليم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اكذبوا امراتي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير بالكذب فقال الرجل يا رسول الله اعدها واقول لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناها عليك وحدثني مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود كان يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ألا ترى أنه يقال صدق وبر وكذب وفجر وحدثني مالك أنه بلغه أنه بلد الحكيم ما بلغ بك ما يريدون الفضل فقال لكمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني وحددني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن سعود كان يقول لا يزال العبد يتون ويتونكتو في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين وحددني مالك الصفان بن سليم أنه قال كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المؤمن جبانا قال نعم فقيل له ويكون المؤمن بخيلا قال نعم فقيل له ويكون المؤمن كذابا قال لا ما جاء بإضاءة المال وبالوجهين حددني مالك عسوى جنبي صالح عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضا لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويسخط لكم قيل وطال وإضاعة المالي وكثرة السؤال وحدد للمعركة عن البي الزناد عن الارج عن البي هؤلاء فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شب النافذ الوجهين الذي أتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه ما جاء في عذاب العامة لعمل الخاص. وحدثني مالك أنه بلغه أنه مسلمت زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث وحدثني مالك عن اسماعيل لبن أبي حكيم عمر بن عبد العزيز يقول كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمد المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم ما جاء في السوق حدثني مالك عن اسحاك بن عبد الله بن طلحة عن آلة بن مالك قال سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دقل حائطا فسمعته وهو يقول وبينه وبينه جدار وهو في جوف الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخ فالله بن الخطاب لتستفين الله أو ليحذبنك قال مالك وبلغني أن القاسم بن محمد كان يقول ادركت الناس وما يعجبون بالقول قال مالك يريد بذلك العمل إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله القول إذا سمعت الرعد حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن أنه كان إذا سمع الرعد ثمث الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض الشديد ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم حدثني مالك عن ابن عن عروه وتمن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أزواد النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا ان يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسأله ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهن عائشة فليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورة ما تركنا فهو صدقة مالك عن, عن الارج عن ابي هويرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم ورثتي دنانير ما تركت بعدنا فقط نسائي ومؤنث عامل فهو صدقة فجاء في صفة جهنم حدثني مالك عن ابي الزناد عن الارج عن ابي هويرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فقالوا يا رسول الله إن كانت لك قال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا وحدثني مالك عن أمي يبي بن مالك عن أبيه أنه قال أترونها حمراء كناركم هذه فهي أسود من القار والقار الزفت والقار الزفت التغيب والترغيب في الصدقة مما تحبون. فقال أبو طالحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنار البر حتى ذنبقوا مما تحبون وإنها حباموا لي ألي بيرحا وإنها صدقة لله أرجو بيرها وأتخرى عند الله طبعا يا رسول الله حير قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخم ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح فكذا سمع сколько ذي وإن يرى أن تجعل في أخرب فقال أبو طالحة들이 فعل رسول الله في شرفت من الآن هو داخل المسجد الحمد لله على ذلك نعم فقال أبو طلحة فعليا رسول الله فقسم أبو طلحة بأقاربه وبني عمه وحدثني مالك عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطو السائل وان جاء على فرس فحدثني زيد بن اسلم عن بن معاذ عن يلعن أنه طال أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء لا تحكرا أن يحداكن لجارتها ولو كرا عشات محرقاء وحددا يعمارك أنه بلغه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكين زالا ويا قائمة ليس بيت عليه قالت قالت ميتنا ما كان وكف ذاتا وكنا ابدعت عائشه وقالت كل من هذا هذا من قرص من قرصك من قرصك فحدثني عن مالك قال بلغني ان من سين قطع ما عيشته المؤمنين وبين يديها عنب فقالت لي ان انخن عبده فجعل ان علي ويعجب اليها قالت عائشه وتعجب كم ترى في هذه الحبه من طال الدره نكمل <تصفيق> بعد لاذن الله Wszędzie, wam, a Allah akbar, Panie akbar, Panie Aşağıda Allah'ın Rabbı olan Muhammed'e vassıf Allah. على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما جاء في التعفف عن المسألة وحدثني عن مالك عن ابن شابن عن أبا بن يزيد اللي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الانصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخرهم عنكم ومن يستهفف عفوه الله فان اعتي احد عَطَاءً هو خير منه من مِنَ من اصبر وحدثني عمالك عن عن الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه قال وهو عَلَى الْمِنْبَرِ ما هو على المنبر وهو يذكر الْيَدُ العليا خير من اليد فقال يا رسول الله إليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عن المثالة لعمنا ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقك الله فقال عمر من يا أما والذين في بيده لا أسأل أحد شيء ولا يأسين شيء من غير مسألة إلا أخذته فحددني عن مالك عن النبي الذناد أن العرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَالَّذِينَ <سؤال> لَا لا اخذ واحدكم حله لا على ظهر خير من ان ياتي رجل انا من فضله فيساله واعطاه او منعه فحدثني عن لي الله صلى الله عليه وسلم اسالوا لنا شيئا ناكله من الله قال الله عليه وسلم وجدت عنده رجلا يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجل ما أعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب ويقول العمر إنك لا تعطي من شئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغضب علي أن لا ما أعطيه من سأل منكم وله قية عدلها فقد سأل الحافاق قال لا سدي فقلت للقاحة لنا فللقحة خير لنا من وقية قال مالك والوقية وارضعون درهما قال فرجعت ولما سالوا فقوديما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزريب فقسم لنا منه حتى أغنان الله عن العلاء ما أناك فصدقة وما الله عبدا بعفن إلا عزا وما تواطع عبد إلا رفعه الله قال مالك لا رفع هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره من الصدقة حدثني عن مالك إن انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقه لال محمد انما هي اوثاق الناس فحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الاشعال على الصدقه فلما قدمت له ابلا من الصدقه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه وكان مما يعرف به الغضب في وجهه ثم قال إن الرجل يسالني ما لا يصلح لي ولا له فإن منعته كرهت المنع وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له فقال الرجل يا رسول الله لا أسألك من شيئا أبدا وحدثني عن مالك بن أسلم عن قال قال عبد الله بن أرقم ادللني على بعيد من المطايا استحمل عليه أمير المؤمنين فقلت نعم جملا من الصدقة قال عبد الله بن أرقم أتحب أن رجلا بادنا في يوم حافظا لكما تحزيزاره وروفه وروف غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم اعطاكه فشربته قال فقضبت كل يغفر الله لك هتكون لي مثل هذا فقال عبد الله بن الأرقم إنما صدقت وساق الناس يغفرونها عنهم ما جاء في طلب العلم حدثني عن مالك إن أنه بلغه أن لقبان الحكيم أوطى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم وزاحم بركبتك يا بني جالس العلماء ودائم برفدك بين الله تعالى يحيي القلوب بنور الحكمه كما يحيي الأرض الميته بوابل السماء ما يتقى من دعوه المظلوم حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابي أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على اسمه فقال يا هنيا ارفع جناحك عن الناس واستعد دعوه المظلوم فإن دعوه المظلوم مجابه وَآخِرُ نَاقَةٍ سُرَيْنَةٍ هُنَيْنَةٍ وَإِنَّهَا عَلَى يَمَامٍ وَنَعَامٍ وَابْنِ عَفْهِ وَابْنُ عَوْفٍ بَيْنَهُمَا إِنْ تَهْلِكْ نَاشِئَتُهَا يَرْضِعُ لَهَا إلى, إِلَى نَخْلٍ وَذَرَقٍ وَإِنَّ لَنَا سُرَيْنَةَ وَالْقُنَيْنَ تَمَالِكُ نَاشِئَتُهَا يَاسِينِ بَيْنَ يَأْتِينِي بِبَنِي فَيَقُولُ يَا, يا أَيُّهَا قاتلوا عليها في الجاهليه واسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي يحمل عليه في الله ما حميت عليهم من بلادهم ما حميت عليهم من بلادهم شبرا اسماء النبي صلى الله عليه وسلم حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسه اسماء انا محمد وأنا أحمد وانا الناح الذي يمح الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب اللهم جل صلواتك وبركاتك على سيئة الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبي الرحمة ورسول الطوبة ورسول رب العالمين اللهم صل صلاه كامله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد على ازواجه الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اله محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارزقنا حب كتاب نبيك يا حي يا قيوم يا الجلال والكرام شكرا لله للمشايخ الفضله على ما بذلوا من جهد و وقت في انجاح مثل هذه القراءه ولستجيز الشيخ عبد الوكيل في الاجازه اجزتكم بما تجوز له روايته وكذلك قبلتم قبلنا كذلك فضيله الشيخ محمد وقد ارسلت بجميع المرويات والمصويات لكلكم أحسن الله عليكم جزاكم الله خير وفق الله الجميع لما يحب يرضى الله اعلم صلى الله عليه وسلم ويكون ختم المقطع ان شاء الله بعد صلاه المغرب الأخوة ينتظرون خمس دقائق حتى يستتم الأخوة بالوضوء والتهيئة للصلاة فرجع الانتظار يا أخوة سياكم الله خير خمس دقائق إن شاء الله ثم نقيم الصلاة الله الله كانت مجرد ان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 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر إِنَّ شالك هو يا الله لمن حمد الله أخبر الله أخبر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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أخواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر امي الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر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 ومن <ميال> الله لبن <بل حميدة> الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله سلام عليكم الله سفر الله الله سفر الله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان يوم الدين بعد فمن فضل الله عز وجل علينا في هذا الجامع المبارك وفي هذه المنطقه ان يسر الله سبحانه وتعالى اتمام كتاب الموطا للامام مالك رحمه الله تعالى في ثلاث ليال ونسال الله عز وجل التوفيق والعانه فيما بقي من الليالي المباركه ان شاء الله وسوف نبدا بحول الله وقوة هذه الليله بقراءه سفر من سفر من اسفار الاسلام العظام وديوان من دواوين السنة النبوية الكبار ألا وهو صحيح الإمام البخاري فأدعو إخواني من طلبة العلم الحاضرين وإخواني من جماعة المسجد من يسمع هذا الكلام من الإنس والجن أن يأتوا إلى هذا المكان المبارك يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقوها عن أهل الحديث وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد I don't know.